يقول نصيحه للنساء في التمسك باللباس الشرعي لاننا نرى انه قد انتشر, أنواعاً انواعاً انتشر انواع من اللباس للنساء تخالف الشرع وبدا كثير من النساء من كشف ادرعهن وشعورهن الى غير ذلك نسيحة نسيحة من المخالفات نصيحه اخرى اليهن نصيحه الحريمه الحقيقه ان عباءه المراه اليوم مع يعني ما تلبسه النساء اليوم، معد معد عباية، واذهب إلى محل أكثر محلات اليوم إيش؟ شيلوا العبايات، يبغى يعني تجارة رابضة، شيلوا العبايات، وأصناف وأشكال تدخل المحل يعني نتنظر إلى كيف تلبس هذه أصناف؟ بعض الأشكال ما تعرف حتى كيف تلبس، غريب. أصل في عباءة المرأة تكون ساكنة لبدنه لما تصبح العباء فتنة في حد ذات لا يجب هذا معدل يجب همو بعض العباءات يعني مفصلة على أماكن معينة في جسم المرأة حيث تفصل جسم المرأة بالتفسير الرهي في أماكن معينة في عمدون في صدر المرأة مؤخره المرأة يعني يظهرونها بشكل ملفت للنظر يعني أي شخص يراها الأب يرى ذلك في بناتك ولم ترى ذلك في بناتك هذا مو ببس بس سريع، أبداً احيانا كيف انهم في نوع الاقمشه اصبحت هناك عباءات اقمشه لاصقه لاصقه جدا يعني تصف الجسم المرأة حتى لو كانت واسعه تلتصق والعجيب انك تجدها ارختها شبرا او ذراعا في الارض لكن لاصقه بجسمي مليله بالله هذا ما يجوز هذا مو لباس شر هذا حرام المرأة التي تخرج هكذا واقعة في غضب الله سبحانه وتعالى العزيز بالله من هذه الفتنه هذا ما يجوز فلا بد للنساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى في لباسهن